قول أهل العلم عن السلام إنه قديم النوع خادث الآحاد هو قديم النوع من حيث الصفر والله موصوف لأنه يتكلم أجلا وآجلا من, من حيث الآحاد إنه يتجدد يتكلم الله متى شاء يعتبر من آحاد كلام الله أجل وجل ولهذا قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث القرآن محدث تتلم الله به تتلم الله به وقت نزوله محدث يعني محدث تتلم وتمالته وأن الله يتتلم بما شاء ما شاء نعم فضيلة الشيخ صفتكم الله في قول أهل العلم عن الكلام إنه قديم النوع حادث الآحاد هل هذا خاص بالكلام أن يصدقوا على غيره من صفات الله سبحانه وتعالى هؤلاء الهعليات الهعليات قديمة الأفعال قديمة وحادثة الآحال أما صفات الذات هي قديمة ما هي شيء حادث قديمة نازلية أبدية نعم. إنما صفات الأفعال هي التي يقال في فيها قديمة النار حادثة الآحال كالخلق والرزق والإحيا والإناس والخلال والنزول والمجيء وغير ذلك نعم